قُلْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ نُؤْفُوُ ذَلِكُمْ وَاصْطَاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ لَهَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَبْدَكُمْ يَعُودُ وَلَا تَتَبِعُ السُّوءَ فَتَفَرَّقْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَاصْطَاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفسيرا لكل شيء في كل شيء ودوة ورحمة لعلهم بلغوا. الرحمن الرحيم فمن اظلم منا كذب بايات الله وصدف عنا سنجزئ الذين يستهونون قطروا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أبروهم إلى الله ثم ينبئوهم ملت إبراقیم حنيفا ملت إبراقیم كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ونحياي وما ماتي لها. قل إن صلاتي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 سيع العقاب وإنه لغب